حتى أتاه اليقين من ربه وتركنا على مثل البيضاء ليلها كان هالها لا يزير عنها إلا هالك ثم أما بعد فهذا هو اللقاء الخامس والثمانون في شرح أحاديث البخاري وكالعادة أولا لازلنا مع آصار الكلام. سؤر الكلب وهل هو طاهر أم نجس وهل غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب أو شرب فيه الكلب غسله واجب أم مباح وهل غسله بالعدد المعروف تعبدي أم معقول المعنى وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله بعدها نذكر الفائدة المعروفة الحديثية التي نذكرها بين كل بين كل يد أو بين كل درس أو بين يدي كل درس فالبارحة تكلمنا على أن ابن معين رغم جلالته ورغم علو كعبه في علم الحديث قد يوثق الكذابين والضعفاء المتفق على ضعفهم والمشهور ضعفهم والسبب الباعث على ذلك إنما لأن الراوي يزين وجهه عند ابن معيث وكيف ذلك يحدث بين يديه بأحاديث صحيحة فيحكم عما يسمع وكذلك ابن معين معروف على أن المحدثين والحفاظ يخافون منه، فحتى ذكرنا البارحة أن حافظا كان يحدث واستأذن أحد المحدثين الكبار فبقي يحدث على حاله ولما دخل ابن معين ارتعد وسقط الكتاب من يديه مما يدل على أنه مهاب وعلى أن المحدثين يخافونه فلهذا السبب يزينون أمرهم بين يديه ليحكم عليهم بأنهم ثقة بل كانوا يتباهون بذلك يقول إن أحاديث كثيرة أحاديث كثيرة ماذا وافق لي عليها ابن معيث وكانوا يفرحون ويطيرون ويكاد البعض أن يطأ أن الثرية بأخمص قدمه لكون ابن معين وثقه ومشى بعض أحاديثه وابن معين كما قلنا العلماء قالوا إذا تفرد إذا تفرد في توثيق من اتفق المحدثون على تضعيفه فيطرح ما تفرّب به ولا يلتفت إليه وقد ذكرنا السبب بالأسباب الأخرى. بل بعضهم ذكر قصة ويقصة البابلوتي المعروفة أنهم يقولون عندما جاء إلى بلد ابن معين جاءوا المحدثون والحفاظ يطلبون نوالا ويطلبون عطايا وابن معين لم يذهب إليه فأرسل له الطعام والكسوى والأموال فقبل الطعام ولم يقبل المال ولما سئل عنه كأنه قال فيه كلمة كلمة تليين خفيفة مع أن البابلوتي معروف ما قيل فيه ولكن هذه القصة كما سبق أن ذكرنا فيه درس المصطلح منقطعة كما قال الحافظ ذهبي وكما قال غيره وكقصة علي بن المديني مع أحمد بن دؤاد قلنا هذه قصة ليست صحيحة ولكن العلماء قالوا إن ابن معي معلوم إذا انفرض بالتوثيق فلا يلتفت إلى انفراده إذا اتفق العلماء على تضعيفه والفرد هو بتوثيقه فلا يلتفت إلى توثيقه والعكس أيضا والعكس أيضا ولذلك قال قال بأن ابن معه ومن معه إذا حكموا على راو بأنه ضعيف ولم يذكر فيه تدلسا ولم يذكر جرحا مفسرا بينما الآئمة الآخرون ماذا فعلوا وثقوهم قالوا كلامه متروح مردود منبوذ لا يلتفت إليه لأن توثيق من اتفق الحفاة والمحدثون على ضعفه يحتاج إلى برهان يحتاج إلى برهان قل هاتوا برهانكم مبنى. إن كنتم صادقين قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا والحافظ الذهبي عنده رسالة صغيرة الرواة الثقات المتكلم فيه بما لا يوجب ردهم هذه الرسالة ذكر فيها أمثلة كثيرة على أن ابن معين ضعفا أئمة كبارا فطاحلا لا يصلوا درجتهم ابن معين مثلا قد صح من طرق عن ابن معين أنه يتكلم في الإمام القرشي الهاشبي الشافعي محمد بن إدريس طعن فيه بل ثبت أنه كذبه كذبه وحتى قالوا قد آذى ابن معين آذى ابن معين نفسه بذلك بكلامه في الإمام الشافعي، ولذلك لم يلتفت الناس إلى كلامه في الشافعي، ولا إلى كلامه طبعا في جماعة من الأثبات لأن الشافعي ومن ألا شاكلته جاوز القنطرة فلا يؤثر في كلام ابن معين ولا من هو أكبر من ابن معين كما لا يلتفت إلى توثيقه لبعض الناس إنا نقبل قوله كما يقول ابن حزم نقبل قوله دائما في الجرح والتعديل ولكن نقدمه على كثير من الأئمة وعلى كثير من الحفاء شريطة أن يخالف الجمهور لا كنت من هذا الشرط شريطة أن يخالف الجمهور في اجتهاده ولذلك علماء الحديث يقولون ننظر إذا انفرد ابن معين بتوثيق من لينه الجمهور إذا انصرد ابن معين بتوثيق من لينه الجمهور الجمهور أو بتضعيف من وثقه الجمهور من وثقه الجمهور وقبله يعني قبله الجمهور فالحكم لمن؟ فهمتم السؤال السؤال بشقين ابن معين إذا انصرد بتوثيق من لينه الجمهور أو انصرد بتضعيف من وثقه الجمهور ماذا نقول؟ أو قبله الجمهور الحكم لمن؟ الحكم لعموم الأئمة الحكم هكذا قال الحكم لعموم الأئمة إلا لمن شذ. إلا لمن شذر لأن ابن معين هو أحد أئمة هذا الشأن وله كعب في هذا الشأن حتى قال المحزم كلامه كثير إلى الغاية في الرجال وكذلك قال الحاف الذهب وهو صيرفي الرجال وكأن الله جمع له الرجال في راحته ينظر إليهم ويجرح ويوثق لا عن هوى. لا عن هوى خلاف لما زعمه تلميذ والسركين ولما زعمه أيضا بعض الطرقيين فهو غالب كلام الإيماني ابن معين صواب جيد والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث لكنه قد ينفرد وقد يكب الجواد قد ينفرد بالكلام في الرجل بعد الرجل ويوثق من ضعفه الجمهور أو يضعف من و... عفوا يوثق من ضعفه الجمهور أو يضعف من وثقه الجمهور فآن ذاك ماذا نقول نرجع إلى كلام الجمهور نرجع إلى كلام الجمهور لذلك قال يحيى بن معين له اجتهادات كثيرة وتجريحات وتصريحات وتوثيقات كثيرة طارة يجرح الشيخ وطارة يوثقه وطارة يليله وطارة قالوا كيف ذلك ولماذا يقع يوم هذا قالوا يختلف اجتهاده يختلف اجتهاده أما إذا قال لا بأس ورأيتنا في كتب الرجال أن البعض قال إذا قال لا بأس به وقال هو وثقا قالوا إذن اختلف إيش اختلف اجتهاده في هذا هذا غير صحيح لأن قوله لا بأس توثيق له وإن كان قوله ثقة أعلى مرتبة حتى إنه مرة سأله تلميذه عن الراوي فقال له لا بأس به لا بأس به فقال أهو ثقة قال قد وثقت قد وثقت فكلام الإمام ابن معين كما ترون ذلك في رواية الدوري وغيره أنه يقول لا بأس ومعناه ثقة لكن عند المقارنة قوله لا بأس مع قوله ثقة لأن التوثيق فيه درجات فقوله ثقة أعلى درجة من قوله لا بأس على أن لا بأس أيضا هو توثيق فلذلك الإمام النووي هو نفسه يوثق الشيخ طارة ويلينه طارة أخرى يختلف يختلف اجتهاده في الرجل الواحد قال العلماء وكيف ذلك؟ قالوا إنما يجب السائل بحاسبي مجتهد في مجتهد من القول في ذلك الوقت في الوقت الذي سأل وربما يحتاج إلى أن ينظر ويراجع أو شيء من القبل يجيء من قبيل يجيب ثم إلى سأل وآخر أجاب بكلام آخر ولكن الغريب كلامه في إمام الشافعى. الإمام الشافعي إمام جاوز القنطرة إذن كيف تكلم في الشافع وهل كلامه في الشافعي من هذه الناحية من باب الاجتهاد؟ الجواب لا إنما هذا من فلاتات اللسان بالهوى والعصبية وقد يقول قائل كيف تقول ابن معيين عنده الهوى والعصبية نعم بن معين رحمه الله تعالى إمام على الرأس العين ولكنه كان من الحنفية الغلاة في مذهبه وإن كان محدثا فهو من غلاة الحنفية من غلاة الحنفية يتعصب للأحناف حتى تأذى به الطعب في ماذا؟ في إمام من الأئمة في إمام من الأئمة من ناحية التوثيق هو أعلى من أبي حنيفة وأبو حنيف قال فيه ضعيف من ناحية الحديد طبعا فإذا كلام ابن معين في الإمام الشافعي مشهور وإن زعم بعضهم وادعى أن من تكلم فيه إن من تكلم ابن معين غير الشافعي الإمام ولا هذا صحيح هذا غير صحيح طبعا ما الدليل على ذلك لأن لربما يقال لكم على أن الشافعي الذي تكلم فيه ابن معين شافعي آخر بل ادعى هذا كثير منهم قالوا شافعي آخر فنقول هذا غير صحيح لماذا هذا صحيح؟ لأن الإمام ابن معين نف... عفوا لأن... بدليل أن الإمام أحمد لما قيل له إن ابن معين يطعن في الشافعين فماذا قال؟ هذا هو احفظوا هذا الدليل عندما يأتي واحد يقول لك لا الشافعي الذي تكلم فيه ابن معين شافعي آخر وليس الإمام يقال له لا هذا غير صحيح ما دليلك الدليل أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له لما قيل له إن ابن معين يتعام في الإمام أحمد عفوا أي يتعام في الإمام الشافعي فقال له ماذا قال انظر الجو قال الإمام أحمد ابن معين وهو رفيقه رفيقه في الرحلة رفيقه وفردحه. قال له ابن معين إن عفون. قال له الإمام أحمد إن ابن معين لا يعرف من هو الشافعي. إن ابن ماعين لا يعرف من هو الشافعي. حتى إن مرت الشافعي اعترض على الإمام أحمد. قال أنت من أنت؟ أنت أنت إمام الإم الإمام أحمد. وتتبع جانب من حمار هذا الغلام الفتى. فقال دعك من هذا لو كنت عاقلا لأخذ تجانب آخر يعني الإمام الشافعي كان يتبع ماذا عفوا الإمام أحمد كان يتبع الشافعي والشافعي كان راكب أكرمكم الله على حماله ويتبعه على جانب يعني يسألهم في اللغة ويسألهم هو كان مرجع في اللغة العربية الإمام الشافعي فأعترض عليه ابن معين قل قل قل فأنت في الإمام فلان وإمام فلان من علماء الحديث وإسنالهم معالي فقال له إسناد عالي إذا أدركه عالي أدركه منازلا أما عقل هذا الفتى إذا فاتل إذا أدركه انظر انظر على كل ممن آذر إمام الشافعي نفسه بالطعن فيهم يرحمك الله بالطعن فيهم من الإمام ابن معين آذى نفسه عفوا ابن معين آذى نفسه لماذا بالطعن في الإمام الشافعي وهذا نفسه أيضا بالطعم في الإمام أحمد بن صالح المصري المعروف والمكنى أبو جعفر الحافظ وهذا إن شاء الله نقف هنا لما حتى لا نأخذ أكثر من وقت الفائدة التي نذكرها بين يدي كل درس فنقف هنا ونتابع راقما تكلم فيه بغير بغير حق الإيمان ابن معين رحمه الله تعالى نعم تفضل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأذكر التسليم اللهم بارك في شيخنا ورسيه عنا خير الجزاء قال البخاري رحمه الله حدثنا حفظ بن عمر دقيقة حدثنا حفظ بن عمر نقف هنا قبل أن نذكر هذا السند أحب أن نتكلم على جهة الإيجاز والاختصار وأذكر بعض النقاط على اللقاءين السابقين. أولاً الحديث على اللقاء الذي كان يوم الجمعة وعلى اللقاء الذي كان يوم السبت كان على حكم سؤر الكل هل هو طاهر أم نجس هذا سؤال. كان على حكم سؤر الكل. أولاً لو سئلتم ما هو السؤر السؤر تكلم فيه العلماء وأطالوا من جهتي من ناحية اللغوية ولكن الصحيح يقال السؤر نظرا بعيدا عن تلك الأنواع من التعارف ونقول السؤر بقية الطعام بقية الطعام أو الماء بقية الطعام أو الماء الذي يتبقى من الكلب بعد أكله أو شربه هذا تعريف. جميل هناك تعارف كثيرة ومعلوم أن الأئمة كل يدلو بدلوه في التعارف فأنا حرد أن ألقص هذا التعارف وأقول الصور هو بقية الطعام أو الماء الذي يتبقى من الكلب بعد أكله أو شربه قل لي لماذا قيدت الكلب قل الصر هو بقية الطعام أو الماء بعد الأكل أو الصور لأن الكلام على ماذا الكلام على الكلب وعلى أصاري وسؤري الكلب واضح؟ طيب ما حكم سؤر الكلب؟ وأن يتوضأ به تعلمون من قال بأنه يتوضأ به؟ من قال يتوضأ به؟ قال به الزهري إمام من أئمة الحديث قال يتوضأ بسؤر الكلب يعني إذا شرب الكلب أو ولغ الكلب في الإناء وما صضر وبقي وهذا يسمى الصعر يتوضأ به متى؟ قال إذا لم يجد ماء غيره إذا لم يجد ماء غيره وقال بهذا حتى المالكية لماذا؟ قال لأن هذا الذي وجد ماء شرب فيه الكلب واجد هذا واجد المياه أم لا؟ قال واجد المياه وأيّد هذا القول سفيان الثوري وأيّد هذا القول سفيان الثوري بل سفيان الثوري قال عبارة قال هذا الفقه بعيني يتوضأ بها لما قال الزهري يتوضأ بها يعني بالماء الذي فضل على الكل فقال له سفيان الثوري هذا الفقه بعينه يقول الله فلم تجد ماء لماذا قال هذا الفقه بعينه لماذا لماذا لانه مستقات من القرآن لانه مستقات من القرآن لان لما قال فإن لم تجد ماء ماء الماء كيف هو نكرة ومعلوم في أصول الفقه أن النكرة في سياق النفي تعوم النكرة في سياق النفي أين وسياق النف فلم لم تجد ما ماء ما فلم تجد ما فقال إذن هذا ما ولا ما, ما هذا الذي فضل ما ولا مشي ما هذا ما لكن في النفس منه شيء هل يتوضأ به ويتي... أم يتيمم ذهب الإمام الشافعي وبعض العلماء إلى أن الماء الذي فضل يتوضأ به الإنسان ثم يتيمم جمعا بين الدليلين دليل فلم تجدوا ماء وهذا واجد الماء والمشكل أنه ذهب إلى هذا البخاري إذا رأيتم من تراجمه وتراجع البخاري أخذ من ما وفي قلب البخاري يؤخذ من تراجعه وبماذا استدل؟ استدل بقول الزهري وقول سفيان الثوري لكن هذا القول كيف هو ضعيف؟ أو إذا أردنا الأدب أكثر فأكثر نقول هذا قول مرجوح وغيره قول راجح. والمرجوح ما قوي دليله والراجح المرجوح ما ضعف دليله والراجح ما قوي دليله إذن هذا قول الزهري وعيادة أصفهاني الثوري ما هو قول الجمهور وطبعاً ولاب إلى هذا البخاري قول الجمهور بأن صقر الكلب نجس لأن سؤر الكلب ناجس لأن هذا الماء الذي فضل بعد شربه لا يسمى ماء لأنه ليس ماء لماذا؟ قالوا ليس ماء مطلقا ليس ماء مطلق لماذا؟ لأنه مشكوك في طهارته والمشكوك قاعدة معرفة سبقت لكم المشكوك كالعدل المشكوك كالعدل كما يقررها الفقهاء فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ماء شرب منه الكلب لا نتوضأ به فقال صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وفي رواية إذا ولغ ولغ ولا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه في رواية فليرقه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته وفي رواية قال فليغسلهم في رواية إحداهن بالطراب وفي رواية أولاهن بالطراب وفي رواية عفر الثامن بالطراب عفر الثاني بالطراب يعني يغسل إناء بالطراب بعد أن نريق الماء فإذا بما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أمرنا بإراطته فهو ناجس هذه الروايات ماذا فيها فيها دليل على أن الكلب ناجس ونجاسته كيف هي كيف هي نجاسته غليظة مغلظة كما يقول الفقهاء نجاسة الكلب مغلظة كالغائط نجاسته مغلظة نجاسته مغلظة كذلك نجاسة الكلب ولذلك ورد الحديث بإراقة الماء وغسله بالتراب ولم يكتفي به لا يكتفي بماذا؟ بالصابون بالله من التراب لأنه اكتشفوا الآن أن لعاب الكلب يحتوي على ديدان و لا ترى بالعين المجردة إننا بالمجهار الدقيق وقد فعل هذا كثير من الباحثين من الأطباء الغربيين فكان سبب إسلامهم. حيث أعطوا لكم يا الله أما في إناء فشرب فغسلوه بالماء ثم غسروه بالصابون ثم تركوه مدة فرجعوا إليه بالمجهار الدقيق فاكتشفوا أنه اشتمل أو يشتمل على ديدان ضارة فقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قد اكتشفه رسول الله هذا 48 قرن 14 قرن اكتب اكتشف هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فإذن هو يتنجس بمجرد ما ما يتلاقى ما يتلاقى لسانه مع الماء بمجرد ملاقات لسانه مع الماء يتنجس لكن يبقى هنا إذا بلغ الماء قلتين هل يحمل الخبث الجواب نعم قالوا حتى إذا بلغ الماء لأن الطهارة ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله هنا سؤال الغسل يكون إما من ماذا أو التطهير التطهير لماذا يكون أو الطهارة لماذا تكون ومن تكون فأنتم السؤال الطهارة من تكون من حدث إما من حدث وهو منتفع عن ماذا أو من نجس هو منتهي هل هذا حدث عندما شرب شرب الكلب من الإناء هل هذا حدث الجواب لا إذا فالطهارة إما أن تكون من حدث أو من نجس أو من نجس ما هو أقى ما يتنجس به الماء إذا شرب فيه الكلب قالوا بمجرد ملاقاته الماء حتى ولو بلغ قلتين، لأن كما يقولون الشك واليقين، الشك واليقين لاحظتم، فالشك إذا انتفى إذا كان منتفيا الشك، هل نأخذ بالشك أم نأخذ باليقين؟ طبعا نأخذ باليقين، للقاعدة المعروفة هي القاعدة، شنو هي القاعدة؟ أن اليقين لا يزال بالش، لا واخ طيب. لكن هذا اليقين منتاف، منتافٍ لا ثابت. اليقين ثابت على أن سؤر الكلب نجس بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ أمر بغسله وأمر بإراقة الماء وقال إحداهن بالتراب وقال أولاهن بالتراب وقال عفره الثامنة بالتراب. هذه الروايات فيها دليل على أن الكلب نجس وفيها دليل على أن نجاسة الكلب مغلظة, مغلظة. عندي سؤال هل يقاس عليه الخنزير؟ قاسه بعض الفقهاء ولكن قالوا هذا بعيد. لماذا؟ لأن هذا ورد فيه دليل خاص ولذلك العلماء قالوا ما هي الأشياء التي تغسل سبع مرات؟ أو قل ثمانية سبع مرات أولى هنا بالطراب أو أعثره الثامنة بالتراب هل هناك شيء يغسل سبع مرات حتى الحيل دم الحيل لم يثبت أن النبي أمرنا أن نغسله سبعا ولا الغائط أمرنا النبي أن نغسله سبعا ولا الخبر على القول بنجاسته وإن كان هو قول ضعيف لم يثبت أبدا لأنه قال هذه المسألة اغسلوها عشرا أو أربعا أو شيء من هذا القبيل. فإذن ما هو بل قال احداهن بالضرع. ولذلك قال الصحيح هذا خاص بالكلب ولا ينقاس عليه ماذا الخنزير هناك قاعدة قال ليس هناك شيء محدد إلا في الكلب لم يالك شيء في الغسل محدد إلا في الكلب أخذوا هذه القاعدة وما ورد في الهرر ثلاث مرات فهو موقوف على أبي غريب لكن هل هناك شيء نجاسته مغلبة يعني يقصله سبعا أولئنا بالطراب الجواب لا هذا خاص بالكل هذا خاص بالكلب كما ورد هذا طيب حديث أو أثر الذي سبق لنا أن عبد الله بن عمر كان فتن شاباً ينام في المسجد وكانت المساجد بدون أبواب وكانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول الأصل في الأرض ما هي؟ الطهارة الأصل في الأرض الطهارة ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائصه خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أن الخصائص ما أن تكون خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإما أن تكون مشترك فيها النبي عليه الصلاة والسلام وامته وإما أن تكون خاصة بالنبي فالخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال جُعِلت للأرض مسجداً وتهوراً في الحقيقة والطربة وطهوراً على الأصل على الأصل طيب جُعِلت للأرض مسجداً وطهوراً والأصل الطهام أين الدليل على نجاسة المسجد لكون الكلاب كانت تقبل وتدبق لا دليل لا دليل يعني لو ثبت فلذلك قال لم يكونوا يرشون لم يكونوا يرشون في الوايا لم يرشون وقالوا لم يكونوا عادل من قوله لم يرشون لأن زيادة الكون يدل على زيادة المبالرة فإذاً معنى أنهم ما رأوا فر أو لا النبي أو لو أمر الصحابة بإراقة الماء وبالرش بدليل أن الأعراب الذي بار في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من الماء فأورق عليه واضح إذا ستبقى أن الأرض طاهرة وأن المشكوك في كون الكلب بال أو لم يبل نقول له أين الدليل أين الدليل على أن هذا ثابت؟ فإذا هذا منتفل، هذا منتفل والأصل اليقين، الأصل اليقين واضح ومعلوم البراء الأصلية المعروفة، فإذا وما ذكر من البول في المسجد هل هو محقق أم مشكوك فيه؟ ما رأيك؟ ما ذكر من البول في المسجد؟ تقبل وتدبر وتقول هل هو محقق ومتيقن أم مشكوك فيه مشكوك فيه والطهارة مشكوك فيها أم متيقن متيقن هل يرفع اليقين ويزال بالشك الجواب لا ثم سؤال آخر ربما هذا سؤال يتعرض له كثيرا علماء قصر الفقر دلالة دلالته هل تعارض دلالة منطق الحديث الوارد بالغسل من ولغه الجواب لا فعندما السؤال مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال فاغسلوا إذا ولغ أو في رواية إذا شرب الكلب في إناه أحدكم فاغسلهم أو فاغسلوه فاغسلوه هذه الدلالة هل الدلالة؟ تعارض بالأثر السابق وتقول الجواب لا تعارض. نقول إن دلالته لا تعارض دلالة منطوق الحديث الوارد بالغسل واضح هذا في إشكال طيب إذا من الآن هذا تلخيص باختصار للدرسين السابقين فتفضل الآن و بقية مسألة أخرى في مسألة الغسل. الغسل غسل الإناء هل يغسل تعبدا أم تعقلا؟ يعني معقول المعنى ولا تعبد؟ ما رأيكم؟ لا. الذي قال البخاري يرى غسل الإناء مستحب وليس واجباً. البخاري يرى أن غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب كيف هو مستحب. مستحب يراه مستحبا وليس واجبا لماذا لانه لا يرى نجاسة الكلب لا يرى نجاسة الكلب والجمهور وأهل الحديث أو جمهور أهل الحديث يرون أن غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب واجب لأن أصل الأمر للوجوب ولا يصرف من الوجوب إلا بصارف ولا صارف ولا صارف واضح ها قال الإمام مالك رحمه الله تعالى طبعا بما أنه معلوم أنهم يقولون مالكية وكذا أبو الله قال الإمام مالك رحمه الله تعالى غسل أو غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب واجب سبحان الله كيف مع أن المالكية يرون طهارت الكلب ولا يرون نجاسته كيف يقول إن غسله واجب من يجيب المعرفة. الإمام مالك يرى بالوجوب يرى الوجوب يرى أن غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب قال واجب تغسل سبعا هذا السبع قال واجب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب شرب فيه الكلب أنا أستعمل ولغ وشرب يعني لأن روايتين ها إنهما روايتان واضح يقول واجب كيف مع أنه يقول إيش الإمام البخاري هذا يتماشى مع ما يعتقده في كون الكلب ليس نجسا يرى أن غسله مستحب وليس واجب والإمام مالك يرى أن الكلب ليس بنجس ومع ذلك قال غسل الإناء الذي شرب فيه الكلب واجب تغسل أو يغسل الإناء سبعا أحسن لأنه إنه قال بهذه العبارة ذكرها المالكية سجلوها تغسل سبعا من باب التعبد لا لأنه نجس وهذه العبارة حفظتها هو الأشياء الصغيرة تغسل سبعا تغسل سبعا من باب التعبد لا لأنه نجس من باب التعبد لا لأنه نجس واضح إيه؟ فأنتم ماذا تغسل سبعا من باب ماذا من مال باب التعبد لا لأنه نجس هذا قول الإيمان مالك وما هو الصواب عندكم وما هو الذي عليه الجمهور؟ انظروا إلى ما تدل عليه النصوص. النصوص على ماذا تدل؟ تدل على أن سؤر الكلب أو أصار سؤر الكلب طاهر ولا نجيس نجس يرون أن سؤر الكلب نجس. فإذا إذا كان سؤر الكلب نجس يجب غسله. قالهم أيضا بالوجوب كما قال الإمام مالك سبع مرات. قالوا الوجوب لان الاستعباب ولكن العلة ركزوا معا هل علة معقولة معروفة واضحة نزيد بينكم أكثر المعقول يعني علة تكون معقولة معروفة واضحة يشير علة علة اكتشفوها الآن أنه يشتمل ومحاضب ديدان لا ترى بالعين المجردة واضح فإذا العلة حاله يفصل واجباً واجباً سبعاً لا ها لا استحباباً والعلا معقولة والإمام مالك ماذا يقول علا إيش كيف هي تعبدية محضة لا علا فهمتم الآن إذا أنا أحب أن أذكر هذا لتبي لتبين للناس أنكم إن شاء الله أنتم مشايخ بإذن الله على أن المالكية قالوا كذا والإمام مالك قال كذا نعم ومعلوم على أنهم أيضا في مسألة الكلاب إذا كان الجمهور يرون أن الكلب نجس فلماذا كانوا يتركون الكلاب تدخل إلى المساجد تقبل وتدبر هذا كان في أول الإسلام هذا كان في أول الإسلام أن المساجد لم يكن لها أبواب لم تكن لها أبواب وبعد ذلك أمر الله برفع المساجن إكرامها وجعلت عليها الأبواب وأنا ذاك كانت الكلاب مطروقة تدخل وتخرج ثم استقرت الشريعة على أيضا كانت مطروقة لم يكن هناك نص على أنها نجسة ثم استقرت الشريعة على أن الكلب نجس على أن الكلب نجس وكان قد أمرنا بقتل الكلاب ثم بعد ذلك نسخ نسخ الأمر بالقطع كما في الصحيح واضح أو يقال الكلاب كانت تبول خارج المسجد ثم تدخل بدليل أنها تقبل وتدبر ثم وتبول فقال إنها كانت تبول خارج المسجد على أن هذا الجواب بعيد أو يقال إنهم كانوا لا يرون شيئا من بول الكلاب فلو فعلوا بدليل ولم يكونوا يرشونها يعني ما كانوا يرون ذلك والأصل ما, ما هو الأصل الأصل الطهارة حتى يرى النجس فإذا رأوا النجس آنذاك لا بد أن يأمروا برش أو بالغسل، بما أنهم لم يرى الإنسان شيئا فالأصل الطهارة فلا يمكن أن تحكم بأن هذا الشيء نجس بمجرد فعنكا وبمجرد هوى لا بد بالدليل لا بد من دليل وكذلك أرض المسجد الطاهرة إلا إذا علمت أن جاسية أنا ذلك نقول نعم فإذا استدلال البخاري بهذا الحديث على طهارة الكلب ليس استدلال ليس وجيها وله احتمالات كثيرة ذكرها العلماء حتى لا نطيل. ونبقى في بول الكلب وهذا ايضا بول الكلب كما قال الامام ما تعم به البوله البلوه ما تعم به البلوه ومع ذلك لم لم نرى من قال انه كذا وكذا نعم طيب قال البخاري حدثنا حفص بن عمر اه قال البخاري حدثنا لاحظوا ركزوا معي جيد حدثنا حفص بن عمر حدثنا حفص بن عمر من هو حفص بن عمر هنا حفص بن عمر بن الحارث، حفص بن عمر بن الحارث نمير، الحارث النميري ها الحارث النميري الأزدي البصري، الأزدي البصري نعم. قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج الإمام أمير المؤمنين في الحديث نعم. عن ابن أبي سفر أبي السفر، أبي السفر عبد الله هذا. الصفر هكذا الصفر بتشديد السيل المهملة وفتح الفاء عن أبي الصفر الصفر اسمه عبد الله ها وقيل أبو الصفر اسمه سعيد ابن محمد ها وقيل إنه قال له أحمد ها الكوفي عامدان نعم عن الشعبي الشعبي اسمه ما هو عامر الشعبي إيمان نعم وهذا يقال كما ذكر الإمام ذابي كان أميا وهو إمام كان أميا لأن الحفظ كان سليق عندهم وهو الذي قال ما وضعت سوادا في بياض ما وضعت سوادا يعني ما كتب ما وضع سوادا يعني خط أسود في ورقة بيضاء ما وضع سوادا في بياض وما استودعت قلبي شيئا فضع انظر الورع والخوف الحفل يحتاج إلى نوع من الورع والخوف إذا كان الإنسان معه ورع ومعه خوف هناك من الحفل ما يحتاج إلى أن تعيد فيه النظر هناك حتى مراحل أماكن لينبغي ليحفظ فيها الإنسان حتى هذا الزمن الذي تحفظ فيه في بعض لا تحتاج إلى إعادة النظر كما قالوا كراءة السحر لا تحتاج إلى إعادة النظر كراءة السحر أستفسر أنت كتكون كتشخر كراءة السحر يعني قابل الصبح وصبح مغاربة صبح في غير وقت طبعا فجر الكذي هذا الوقت اللي ينزل ربنا الدنيا نعم تالت عن عدي بن حاتم طيب عدي بن حاتم أنتم تعلمون قصته عندما فر إلى النصارى ثم كأنه كره نفسه يفر إلى النصارى العرب كان عندهم شهانة وعندهم رجولة فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان تمنى أن يضع يده في يده وسلم يعني جاء واخذ بيده النبي صلى الله عليه وسلم وآله به إلى البيت ولقيته امرأة ومعها صبي فقالوا إن لنا إليك حاجة قال نعم فجلس النبي يسغي لها والمراه كأن في عقلها في رواية كان في عقلها شيء كأن في عقلها شيء حتى قضى حاجتها وهو ينظر ويقول مستحب أن يكون هذا ملك الملك الملك يعني يتواضع ويسمع من هذه لا المستحب ولا سيما زمانه ولا سيما زمانه فماذا فعل الملك يكون محاط بالحرس محاط بال ما أدري إيش وهذا كذا، وربما الحجام أشياء ممكن لا تصل كلها تصل مقلوبة لكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل وإذا بوليده يعني جارية رمت له الوسادة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في رواية جلس عليه وأخرى رمى عليه له وجلس قال ونظر في بيته وإذا بيته ما هو بيت ملك ما هو بيت ملك فماذا فعل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم يسأله والرجل يعني يرأى أن النبي يتكلم على دينه وهو أعلم بدينه ثم بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه وسبحان الله وهداه الله هداه الله حتى إن يوم الردة لم يرتد بل وعظ الناس وحذرهم من الردة وأتى بزكاة قومه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عن الصحابة الجميع فأتابي وكان طبعا حاتم الطائع أنتم تعرفون يضروا به المثل في الكرم على قفره ولكن هذا ولده أسلم وحسن إسلمه ويقال إن أخته أرسلت إليه لما قالت النبي أمن علي فأنا ابنة حاتم فأنا من علي ثم لاحظوا قضية أخرى أن حاتل طائي جاءه واحد وقال أريد منك مئة درهم قال أنا ابن الطائي وتقول لي ابن حاتل طائي وتقول لي مئة درهم لا أعطيك درهم واحد وجاء شاعر ليمدحه فقال معلم عندي كذا وكذا من الخيل وكذا وكذا من النوق وكذا وكذا من الأسلحة وكذا وكذا من الرمش وكذا وكذا طركتها لله عز وجل لمن يريد ونيجاهد في سبيل الله على كلمة الله فإن شيطان تمدح الآن فافعل فمدحه وأعطاه ووصله وكان لا يرد سائلا أبدا لا يرد سائلا وكان كان يقال إما أباه على كفره كان يضرب به المثل في الكرب وانا ذكرت لكم قصة وبعض الإخوة لعلهم لم يكونوا محاضرين لما سنذكرها بأن يبا حاتم الطائي جاءه رجل وكان يضر كان كريما لكن لا يضرر به المثل في الكرم كما يضرر به حاتم حاتم اسمه صارت به الركبان فهم من قتله قرر أن يقتله الحمد لله قرر أن يقتله فماذا فعل ذهب ما يقتله ووصل إلى بلدي أول من يلقى يلقى حاتم الطائل قال هل تعرف حاتم قال نعم قال أريده قال لابد أن تذكر لي حاجتك قال أريد أن أقتله قال لماذا يا قال لأنه لأنني أكرم منه ومع ذلك لا أذكر وهو يذكر فقال إن كنت تريد أن تقتله فغدا يكون في هذا المكان والمكان أعدى الضيوف يكون في هذا المكان قال حدد له الزمان فذهب إليه وحاتم الطائكة لثم وجهه وضع اللثام على وجهه وجلس في المكان الذي وعده فيه فلما جاء الرجل شاعرا سيفه ليقتل عدوه ويقتل خصمه دخل وقال لا أقتل من لا أرى وجهه العرب كان عند نخوى فقال لا بد أن ترفع وجهك يعني أن ترفع اللثام عن وجهك فرفع اللثام إيدا به الرجل الذي لقي البالحة قال أنت الذي لقيت البالحة قال نعم أنا حاتم طال فقال هناك قال عبارة صارت مثلا قال من جاد بماله جاد بنفسه من جاد بماله جاد بنفسه أقول هذه العبارة دائما لإخواننا بعض الإخوة أدخل من رأينا على وجه الأرض يعني يعيش مطرفاً لكن يرى أبناء الفقراء والأيتام والأرام والذين ماتوا آبائهم يعني في الحروب وشيء من هذا القبيل في الجهاد لا يستطيع أن يقدم لهم درة من واحدة، وثم بعد ذلك يتكلم على الجهاد ووإلا غير ذلك، وإنما يفر غالباً من النسؤولي ولو قيل له أنت ينبغي أن تدخل فغازياً في بيت في أهل بيتي. ما ترك لك من واحدة تدفعه لي أو ما ماذا فعله درهاما واحد فانظر على كل نعم أتم السند ونقف لأن اليوم لخصنا وهذا الحديث يعني مسألة صيد الكلب في كلام وهذا نتركه إن شاء الله ليوم الجمعة مرة أخرى أذكر إخواننا انتصروا بي. من تونس أتصلوا لسالة وأخبروني على أن عندهم امتحانات وأن إن شاء الله مادة النح نستأنفها بعد عيد الأضحى إن شاء الله والآن يكون عندنا الجمعة والسبت والأحد الجمعة والسبت والأحد البخاري نعم أتهم السند أتنمت السند نقف هنا إن شاء الله حتى على أمل أن نصلي يا إن شاء الله في المسجد وصلاة عشاء ونتابع على الحديث إن شاء الله نتابع على الحديث بإذن الله عز وجل يوم الجمعة والسبت والأحد لاحظ يوم السبت والأحد يوم الجمعة والسبت والأحد يكون درس البخار كما هو الآن في هذه الساعة والنحو يوم الاثنين ولكن نزول عند رابط إخواننا قالوا بعد العيد سنستأنف درسا نحو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم